إن كانت حولي تكارب ولا فالفرح في قلبي دوما وسلام إن كانت حولي تكارب ولا فالفرح في قلبي دوما وسلام ويسو ربي من أحبه في آدون النار أنظر شخصه ربي من أحبه في قاتون النار انظروا شخصا سبحوا اسم الرب إلهنا على الدوام سبحوا اسم الرب إلهنا على الدوام كل شعب الرب يفرح في سلام سبحوا اسم الرب إلهنا على الدوام والدموع أفرحات تدوم مادم مع يسوع كل الألم تزول والحزن والدموع أفرحات تدوم مادم مع يسوع سابح اسم الرب إلى على الدواء حتى إن ساكت لساني في ثبات قلبي يفرح قلبي يهتف للمامات حتى إن ساكت لساني في ثبات قلبي يفرح قلبي يهتف للمامات إن رب المجد قد أحباني روحه القدوس قد سبح اسم الرب إلهنا على الدوام سبي حسنا الرب إلهنا على الدوام كل شعب الرب يفرح في سلام اسم الرب إلهنا على الدوام كل شعب الرب يفرح في سلام كل الآلم تزول والحزن والدم افراحنا تدوم مادم مع يسوع كل الآلم تزول والحزن والدموع أفراحنا تدوم مادم يسوع سابح سبحان الرب إلهنا على الدوام ليس لي غيره ساند أو معين فهو الى الابد سيظل امين ليس لي غيره سند او معين فهو الى الابد سيظل امين ان قلبي ينسى بي في حبه ويغني حسم الرّبي إلهنا على الدوام. سبيح حسم الرّبي إلهنا على الدوام. كل شعب الرّبي يفرح في سلام. سبيح حسم الرّبي إلهنا على الدوام. كله شعب الرّبي يفرح في سلام. كل الألم تزول والحزن والدم. أفرحنا تدوم مدمع يسوع كل الآلم تزول والحزن والدموع أفرحنا تدوم مدمع يسوع سابح اسم الرب إله على الدوام ربنا يا صعبها آمك الله جاء للإنسان بالدام افتدى ربنا يسعبها مجد الله جاء للإنسان بالدام افتدى صار لي أغلى حبيب وصغير حبه يسندني طول الطريق صار لي أغلى حبيب وصغير طريق سبيح اسم الرب إلهنا على الدوام سبيح اسم الرب إلهنا على الدوام كل شعب الرب يفرح في سلام سبيح اسم الرب إلهنا على الدوام كل شعب الرب يفرح في سلام كل الألم تزوج أفرحونا تدوم مدمع يسوع كل الآلم تزول والحزن والدموع أفرحونا تدوم مدمع يسوع سابح اسم الرب إلهنا على الدوام سابح اسم الرب إلهنا على الدوام اسم الرب إلينا على الدواء